أشكو الغرامة وأنت عني غافل أشكو الغرامة وأنت عني غافل ويجد بي وجدي وطربك هازل يا بدرك سهرت عليك نواضل يا غزنك ما حد عليك بنابل قتل النفوز محرم لكنه حل إذا كان الحبيب الفاعل أرضى فيغبب قاتلي فتعجبه يرضى القتيل وليس يرضى القاتله قتل النفوس محرم لكنه حل إذا كان الحبيب الفاعل لا خانني ثم ينقذ ثم ينقذ وأحلي فلا كلمته ثم أحنط ثم أحنط فذلك دعبي لا يزال ودعبه فيا معشر الناس اسمعوا فتحداتوا اقول له سلني اقول نعم غدا نعم غدا ولك سير جفنان هاي انبي ويا عبده ويا عبده صنع بالرداء بنا سلا وكان زارني وكنا خلائنا سعدان نتحدث الجفائن الذي بدأ الذي بدأ خلائق كان حسن أرق وأدمته وأدمته فإني بهذا ضعيم منك لحامل ومنتظر ومنتظر Lut pan mina wa yaht doo amau laya ini si hawa ما أبقى azabun mau azabun. فخذ مرتان روحي ترحني ولا أرى أموت مرارا في النهار وأبعث تردد بنون ناس فيها سأكثروا سأكثروا أحجت فيها ما يطيب ولا يخبطوا ولا يخبطوا وجكرمات مني شمائلون ويسالوا عني من ارادا هو حياته وينك وينك وينك يا سلام يا سلام يا هلا فلان